عطيه صقر. أثناء نهار الصوم اشتهت نفسي بعض الطعام حتى وددت أن أفطر بل كان بيني وبين تناول هذا الطعام شعرا هل أنقص هذا التشهي من درجة صومي هذه الحالة المذكورة مظهر من مظاهر جهاد النفس وثوابها عظيم وقد أشار إلى ذلك الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فهو قد خالف هوى نفسه واثر رضاء الله وأرجو أن يكون ثوابه عظيما إن شاء الله والله أعلم